ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقودهم كذب آدِي فرعون والذين مِنْه قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناط والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 ويقتلون الذين يأمرون بالقصّ من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إلا أن تتقوا منهم تخاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثا وإن سميتها مغرم وانني اعيذها بك وانني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفل زكريا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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ثرية طيبة إنك سميع الدعاء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 وَطَهَّرَكِ يَصطَفِّاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قولي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ غَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْكِ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 الطيّر فأنفخ فيه، فأنفخ فيه، فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكماه والأبرص، وأحي الموتى بإذن الله.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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ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 ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين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 وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 نَا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَ تُحَاجُّونَ فِي إبراهيم وَمَا أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَن تُمْ هَؤُلَاءِ حَجَرَةٌ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجِجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَا أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما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 وَجَهَنَّمَ وَأَكْفُرُوا أَخِيرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَاءُ دَالَ اللَّهِ أَيُّ يُؤْتِ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ أَوْ يُحَاجِجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل و على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم, وبما كنتم تلرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالْنَّبِيَّنَ أَرْبَابا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقاً نَّبِيَّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَهُ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي بِهِ تؤمنوا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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكره طوع وكره وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملؤ الأرض ذهبا ملؤ الأرض ذابوا ولو افترابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ التَّابِرَاهِمْ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 ضربت عليهم مذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يؤنكون خبالا والذماء انتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم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 إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فوعهم هذا يمذكم ربكم بخمسه الاف يمذكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين وما جعل الله الا بشران لكم ولك طمئن قلوبكم به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 ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى نغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض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 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۚ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ شَكُورٌ ۚ وَمَن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلن الصابرين ولا قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد, فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أَنْ تموت إِلَّا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا.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 فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم.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 إذ تصيدون ولا تلون على أحدهم و الرسول يدعوكم في أخرىكم فاثبكم غم بغم لكيلا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله حبير بما تعملون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِرًا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 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ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 لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسول من أنفسهم يثلو عليهم يثلو عليهم آياته ويزكهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرار مبين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 والله اعلم بما يكتمون الذين يقولون اخوانهم وقعوا واطاعون ما قتلوا قل فادرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل الأحياء نعمة ربيهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لآثتهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثمهم ولهم عذاب مهين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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضيه وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 الذين قالوا إن الله عيدا إلينا ألا نؤمن لرسول حتى, حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم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 لا تمننوا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطلاب سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار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 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ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 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغْرُوَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها قاالدين فيها نزلن من عيد الله وما عيد الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُزِلَّ إلَيْكُمْ وَمَا أُزِلَّ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَآئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ